122-ما أنت إلا بشر مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 124-ولا تمسوها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب يوم عظيم